Bismillahirrahmanirrahim Ya Siyem Walqur'an الحakim Inneka laminal murselin Alaa siratim mustaqim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 إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وأثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل المرسلين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 وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ beriman! قَالُوا إِنَّا bersambung بِكُمْ Aku akan تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ kamu berita عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ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 وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِن يردني الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عني شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ إِنِّي فَلْفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونْ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ وَمَا أَنَا Muzalna'ala kaumhi min bagdhi min jundin min al-sama'i wa ma kunna muzilin. Ina'kannat illa cayhatun wa'hidatan. Fa'iza hum qamidun. Ya hasra'at al-ibad.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 ليأكلوا من فمره وما عملته ايديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومن ما لا يعلمون.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 للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ beriman! مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا kepada Allah dan يَشَاءُ اللَّهُ nya إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ dan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 فلا يستطيعون توصيه ولا الى اهلهم يرجعون ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا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 jadi, hari ini tidak akan menjelaskan diri sendiri, dan tidak akan menjelaskan diri sendiri saja apa yang Anda lakukan. Sebenarnya, saudara-saudara hari ini adalah jauh yang telah menjelaskan diri sendiri. هم وأزواجهم في غلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون أَلَمْ عَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْ كُن جِبِلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ إِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ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 شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون